سيدنا محمد بن عبد الله خير خلق بالله أجمعين وخاتم الأنباء مرسلين أما بعد أحبتي في الله أعودنا إليكم والتكملة النهاردة في برنامج كلام عقول على راديو صوت الإيمان في حالة النهاردة الكلام الأولاني كلام في سرك كنا بنتكلم كلام في سرك خاص بكل الشباب وكنا بنقول لهم أعض مجموعة بصاة جدا جدا جدا من المصايح اللي هتفيدهم في حياتهم وخاصة لو في حد يمجب على الزواج هنكمل دلوقتي حالا كلام في سرك والموضوع دلوقتي هو خاص بأخواتنا خاص بشقائف الرجال خاص بالكوارير خاص بالشق الأول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليدي ايه اللي هتقول دي قررت بقى نتكلم النهارده كلام في سرك طبعا انا مش هكثر طبعا بيني وبين اي اخت مهما كانت وهو بس كلام انا كلمتك الان باذن الله ان شاء الله والله المستعان عشان بس ناس تقول كده قدامنا كده الاخواتنا لو انا مقنعه اخواتي وبنات الصوارين برضو بإذن الله إن شاء الله ربنا زوالي يتقدر لهم بخير كلهم بإذن الله أنا مش هقول أكتر من أنا أكتر واحد في الكون دا كله بيداعم حق المرأة زي ما بيقولوا يعني وأكتر واحد في الكون دا كله بقوا حارب الظالمين إذا الظالمين وشاب الظالمين لما بيكونوا بيعملوا حيات مش كويسة أو بيظلم أخواتنا أو بناتنا انا اكتر واحد على فكرة اكتر واحد بيقدر بحاول جاهدة مليون في المية اللي انا اجيب لهم حقه اكتر واحد بحاول وبعمل على قد مضر بإذن الله ان شاء الله ان انا اقول لكل الشباب وكل الرجال اتقوا الله في الضعيفين المرء واليديم اوعد افتكر في يوم من ايام انك اتجاوزت او عندك مرتبط عشان تكون المسل القائل عندنا كده سي السيد مفيش حاجة عندنا اسمها سي السيد مفيش حاجة عندنا اسمها انا الكبير هنا وكلام يزي من السمع و لا اللي انا عايزه انا هو اللي هيكون سحى لان ربنا سبحانه تعالى بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده نواصل عبادي أجمعين أي مشكلة لك في أي مكان وبأي شكل وبأي خضر قادر ربنا سبحانه وتعالى أنه يزيف كل بشكلك وإن ربنا ينجيك من كل هم ومن غم اللهم نجي كل المسلمين من الهموم والغموم يا رب العالمين وفرج همهم أجمعين اللهم آمين قادر ربنا ليخلي حل مشكلتك أو أو أنا عايز يعني بأهون الأسباب وده اللي حصل سيدنا يوسف هيخرج من السجن بقية يا جماعة برؤية رؤية يشوفها, يشوفها الملك مين اللي خلى الملك يشوفوا رؤية دي الله؟ ومين اللي خلى الدخانة حوالين الملك تحت؟ المسألة المسألة وما فيها ان حضرتك كما لخطيبك او كما للزوج حق ليه حق عليك تعمليه؟ وهو بيعمل حقه تجاهك؟ تأكده مليون المية؟ إنك من كل بنات الكون ده كله ومن كل نساء الكون ده كله زوجك ده الوحيد اللي اختارك أنت بالذات لم يختر أحد غيرك أبدا ده معناه اللي هو كان بيدور على الجوهرة المتينة السليمة ولقاها هي ولقاك أنت معناه أنه هو لقاك أنت معناها أنه هو اختهد وسعى وحاولي تطبق قول الله عز وجل في رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشعر الشباب ما من نستطيع منكم بقيت في التزوج ومن لم يصدف عليه وسلم فإنه له وجاء كل الكلام ده كله لازم ان ان هو حارب قد ايه وتعب قد ايه عشان خطر في الآخر يوفر لك الحياة الكريمة اللي هو يحافظ بيها عليك وكمان ما يتعبكيش ولا يرهكك في حياتك سواء كانت حياتك اللي في البيت مع الأولاد يوفر ريك كل الحياة الكريمة اللي انت عايزاها مهما كانت كلمة في سرك اوعد تدخلي في حياتك او تخلي حد يدخل في حياتك مهما كان إلا ذو العقل السليم إلا الناس اللي تصرف عقولهم المستحين الصالحين الناس الأطقاء الأطقاء كده اللي قدروا يساعدوك بلاش تسلموا ودنك وكلامك لأسفل حد يقولك يا بنت انت بتعمليه الكلام ده كل لازم كل يوم تل هو راجع من الشغل بقى توريه اللي عينة الحمراء ويبقى تعمله أكل ولا تهرب وزعقيله وخليه خف منك ويكشم منك كلام غريب كده وكلام كل بيعملوه لهم بيخربوا البيوت على فكرة خراب اي بيت سهل اي بيت في الكون عشان يخربه سهل سهل جدا جدا جدا لكن جنة البيت هولة صعبة <تصفيق> از يخرب البيت سهل هلوك قصة قصة جدا جداً أو تهب لي كده وسأقولها نهار دا في قصة كده الفكرة قصة أنا ما عرفش مصدقاتها الحقيقية أو الحقيقية بس هي قصة فيها عبرة جميلة جداً جداً جداً كان مرة من المرات إبليس كلف الشياطين كل شطان بي مهمة كده إيه كده الصرحة كده أقول لي شطان ده أنت عليك النهار ده توقع بين الزجدة انت النهارده خالي يخش الامتحان انت النهارده خالي دوت يعاكس النهارده خالي ده يسرق النهارده خالي ده ياذني النهارده يكون منافق انت النهارده يكون مش أحد ايه احد الشياطين كان مكلف بمهمه ان هو يقدر يوقع او ان هو يقام بين راجل وزوجته الزوج وزوجته متجوزين بقالهم ما يقلش عن شهرين ثلاثة حاول بينهم بكل المقاييس كل شوية يجي ويوقع بينهم مش عارف مش عارف خسولهم منين تعب جدا جدا مش قادر شطان يوقع بينهم من اثنين مش قادر تعبان رأى قاعد كده يضر باب البيت وعمل بياته يبكي جدت لما رأى عجوز قالت له ما يبكيك يا شطان وما يبكيك يا خبيس اللي يبكيك كده انت تبكي ليه قال لها انا حاولت افرق بين الزوج ده وزوجته معاربتش مش عارف الناس في بيتهم مبني بطريقة غريبة جدا كمة الحب والود والصلاح انا مش عارف اعلم نعم ايه قلت بس كده تعال انا اقع بس هنا كده و... وشوف اللي يحصل بس اللي يحصل جبست العجوز خبرت على الباب و راحت.. كانت الـ الزوجة جوه الزوجة طبعا صحي الصبح والخياج راح شغلت تياه الزوجة جوه فقالت لها مين؟ قالت لها أنا غريبة و عبرت سبيل و يا بنت تكريميني انا عايزة أكل أي حاجة اكريميني اشنا أنا على طريق فقالت لها تفضلي يا أمي تفضلي و يعني و ما شرفكيش أرض نجريك فوق الجميل ده الطيب ده دخلت السبت جوه بعد ما دخلت جوه وقعدت ارتهي بنت انا عايز اكل حاجة كده اكل اسمها عصيدة او اكل كده معينة كده اللي هي باره عن دقيق بعسل اه لما اظن بمية كده او بلبن واسمها عايز اقولها فصنية كده فراحب البنت بالثارة عاملة الاكلة ديت طبعا اخواتنا كلهم عارتيني الكلام ده اكلت عاملة ازاي فاااااااااااااااااااااااااااااااااا فراح اعمل اكلة دي وقت لها يا بنتي انا واكل بمعلقتين استغربت قوي ايه؟ ازاي يعني اطلق انا يا بنتي واحد اقول بمعلقتين انا هاتي لي ماليش معلقة تانية معاك فراحت البنت الزوجة جايب معلقتين ليها ليست يعني كبيرة في السن وجابت معلقة ليها هي راحت الست العجوز راحت يتمسك المعلقة وقالت من طرف من اطراف الصينية وسبت المعلقة وراحت اكلت من طرف تاني والزوجة بتاكل من طرف تالت عادي جدا ففجأة زوجها رجع من العمل فدخل خبط دخل البيت السلام عليكم وعليكم السلام عليكم والزوجها دخل وشعرفوا كده فبيسألها مين دي فقالت له والله دي سيادة كبيرة وعبارة بسبيل وأنا حبيبها بس سيادة أكرمها حابه بس النهارده لان انا يعني اما اا كما قالوا اكرم اكرم الضيف يعني فالزوج ده هو بيكلمها في الست تقول لها يا بنتي هو مين ده؟ قالت لها ده زوجي ده زوجي ولسه جمصوله حالا دلوقتي قالت لها زوجك؟ قالت لها اه قالت لها امال مين اللي كان بياكل معانا من شويه ده؟ اللي معلقته هي وكان بياكل معانا دلوقتي بص الزوج على الصينيه دي لقى فعلا في ثلاث معالق ولقى الست قاعده ومغفله والزوجته وطبعا باقي الخط اتجنن انت بتخونيني انت مش عارف ايه مين ده وفجاه راح ضربها بقى وشتمها والبيت ولا حريقه الست راحت من البيت عشان هيتجنن ايه ده الله ده انت ده انت معلمه ليا ده, ده انا تلميذك <تصفيق> ولا احاول ابدا بقى لوحدي خراب البيت سهل في ثواني في دقائق كده حصل ايه بيتخرب خريب بلا رجعه اللي بقى ضرب ناس وحاسه بينهم والحق حق ظهر كلمه كمان الكلام بسرك زي ما قلنا بعيد عن كل حد مش طيب ومش كويس بيحاول ان هو ايه يجعلك تفرض السيطره زي ما بيقولوا فرض سيطره كده وتعمل لي انك تكوني زوجه كده كل اللي عليك انك تنفذل في دماغك تبنع الكلام كله حاجة ثانية اعرفي ان زوجك نفسه في حياته كلها انه هو يعني يلبي لك كل طلباتك حقيقي نفسه بجد يعني بالمثل كده يجيبك نجي من السمك بجد فالطبع الله فيه يعني وانت ما تحاوليش انك تثقلي عليه وتثقلي عليه وانك تحاول انك تصدميه وصفي جنبه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لها ما كسبت وعليها ما كسبت ما تحاوليش انك تصدميه ما تحاوليش انك تفتري عليها ما تحاوليش انك تحمليه فقط أقصى لأنه والله العظيم تلاته زي ما هو نفسه كتير جدا جدا جدا يلبي لك كل طلباتك انت كمان حاولي انك تكوني رحيمه بيه رفيقه بيه عندي كده لين في كان في مره كده معلومه في معلومتين بس في السريع بسرعه كده دلوقتي كان في مقال غريب جدا جدا ااا والله انا مش عارف اقوله ازاي بس انا هقوله يعني كده واحده ست تدعو الى حل مشكله العنوثه بشراء أزواج حلوين الكارثة بتقول لي بقى مصرية هي واشا ازرق اسم عشان انا يعني ضد هذا الكلام كله بتقول ايه بتقول اللي احنا بتقول اللي احنا يعني كانت مرشحة لمجلس الأمة الاصدر قانون جديد هي دعت المشارة الكويتية ديت كانت مرشحة لانتخابات مجلس الأمة دعت الى اصدار قانون جديد يتيح لكويتيات شراء أزواج حلوين من دول إسلامية وبمواصفات خاصة وقالت السياسة دي يعني اللي بدون ذكر اسمها هي اسمها سلوة المطيري لصحيفة السياسة الكويتية لكي لنقضي على العنوسة في الكويت لا نقضي على العنوسة في الكويت إلا بتطبيق هذا المفرح ولن نواجه ظاهرة تزايد نسبة العنوسة والطلاق إلا بتنفيذ هذه الفكرة مضيفة أن الكويتيات مدللات بص بقية الكارثة بص بص الفضيحة بصول أن الكويتات مدللات وشخصيتهن قوية ويفضلن أن يكونوا القائدات لذلك يحدث الصدام بين الأزواج الكويتيين ومن ثم يقعد الطلاق ولهذا فلا خروج من هذا الموضوع الاجتماعي إلا بشراء أزواج حلوين ومشخص وإن لله وإن الله يراجعون بص لما ناس سألوها من مخصوب بالنصات الخاصة قالت إن يكون مهزباً لبقاً متواضعاً وجميل الشكل طبعاً يعني ونفذ طلبات زوجته ويطيع أوامرها ويدللها ويكون خدام أصلاً عندها وبذلك تقضي معه أحلى أيام حياتها بعيداً عن صدمات والشجار والمنازعات وأضافت يتم استقدام الأزواج من خلال مكاتب في الدولة الإسلامية ودولة تانية كده ويتم نشر إعلانات عن طلب لكويتيات شرط أن يكون الزوج مسلما او أنه عن الإسلام قبل عقد زواجه ثم نختاري كويتيات الرغبة في الزواج بشريك حياتها من خلال ألبوم سور ده كوارث أنا, أنا المقار قدامي وفريس كريد ألحت لنقوله بس أنا بصراحة يعني متحصر ده كابع النوط الأولاني بقولها اوعد اسمع الكلام حد باطل حد يعني بدل من نقول اللي احنا نعمل طبق معايير, زوال طبق معايير ربنا زو قال اللي لنا ورسوله اعطاها لنا نطبق معايير هذه المجنونة مش عارفه ليه او معتوهه عقليا ربنا يهديها يا رب يعني او لن يهديها ربنا متقن منها كارثه كل المقاييس يعني لما بتعمل الكلام ده والدعوه طبعا ما تروح خارجه توصل بقى عندنا هنا في مصر توصل عندنا كمان في المغرب توصل في تونس تنزل على السودان تكمل شوية كده على ليبيا تخلش تطلع شوية على سوريا تزداد شوية على السعودية واليمن وتطلع شوية على قطر وعلى العراق وتحصل ثورة نسائية النساء عايزين يقتل الأزواج ايه رأيكم بالله عليكم في الكلام ده والله يحرصين فضيحة بقوة المقاييس بجد فضيحة بقوة المقاييس لم يظهر علينا مقال بالمنظر ده وبالشكل ده وبالطريقة يعني الـ الحقيرة بكل هذه الحقارة برضو بيقول او برضو بنقول اللي احنا ما نسمعش الكلام المريض ده هو تسمعش الكلام المريض ده كمان في حاجة تانية مهمة جدا جدا نريد أن نقولها الزوجة ديما ما تحبش ان زوجها يكون بيخونها او نزوجها ان هو يكون ينظر لحد غيرها وهي بتتمنى ان هو لا يرى من النساء الكون غيرها هي بس مش عايزة اي حد تاني غير هو بس مصبة اذا اردتي ان تزواجي علي فكوني فاطمة يعني عايز تجوزي واحد في اخلاق سيدنا عليه يرضى الله عنه فكوني في اخلاق سيدنا فاتمرى الله عنه ماينفعش انت حضر ريك تعالى كده كده انك قادة في سؤول الخضار ولا والله ده شكله حلو ده شكله وحش لا والله ده تطويل لا ده قصير لا والله شكله ابيض ده شكله احمر لا والله مش عارف ايه وكلام غريب وكلام مريض لا ده عندي فلوس ده عنديش فلوس وننسى قول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا أن تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفسادهم كبير كلمة في سرك أختها التقوي الله في نفسك اعرفي أن رضا ربنا عز وجل هيكون كتير جدا عليك يوم ما زوجك يرضى عنك تأكد من كده زوجك يرضى عنك اعرص المرأة زوجك يرضى عنك ايوم مرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة اختار انت بقى كده لما ملائكة تلعنك زوجك غضبان وملاكة بتلعنك انت غاوز خاربت كده مرحبا غضبان على زوجك الا الا اذا تبتي يعني كان في حديث أنه لأعلى مدى قوته أن رسوله السلام بيقول يعني يقول معناه أنه لو كان في حد أحق أن يتم السجود له بعض الله كان زوج. لكن الزوج لكان أمر السجود للزوج ولكن السجود لله عز وجل وحاش لله أن نكون لغير يساجدين فتخيلوا بقى كمال الأهم من مميزات المرأة الجميلة جدا تقية نقية هي الحياة حيائك هيكون في خجلك هيكون في توضعك هيكون في احترامك لنفسك ولزوجك أعرفوا ان الست او الفتاة اللي بتتشبه بالرجال أعرفوا إن هي ملعونة واللي تعمل نفسها اللي يفهم في كل حاجة وتزعق وتسرخ وتعمل دور بقى المسيطرة والمثل عندنا بقول دي الحكومة يعني دي الحكومة عندنا بقولك دي الحكومة يا عم أوعي أبعد عن مدام دي الحكومة كارسة بكل المقاييس كارسة بكل ده المقاييس بجد كمان وده الأهم ان زي مزوجك بيخيف عليه جدا وبيسعى قوي ان هو يرضيقي انت كمان حاولك ترضيه حاول كمان تترضيه لما يكون حزين حاول انك ما تكونش فرحانة لما اتطفى جامعه كده وما لك يا زوجي ايه المشكلة لما, لما تحاول انك تشتكيله او هو يشتكيلك ايه المشكلة ده مش صغر ابدا من مجامك عنده ولا صغر نظره عندك بالعكس بالعكس كل مقييس الكلمة الطيبة صدق أماري ازاي انك تكوني خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة اللي بتعين زوجها على أمور الدنيا والدين ازاي؟ ازاي بتعينيها على أمور الدنيا؟ بتعينيها على أمور الدنيا انك بتقف جنبه انك بتحاول تدعيله ربنا يفتح عليك ربنا يرزق برزق الحلال ربنا تقبل منك وفي الدين يا زوجي تعالى النهارده كده نتكلم نفتح كده مصحف النهارده ونسمع لبعض تعالى كده نقرا النهارده مع بعض تعالى كده لما نحاول كده نشوف احنا ممكن نعمل ايه النهارده ايه ايه ايه ايه كده جميل نسمع تفسيرها تعالى نسمع المحاضره الشيخ فلان اللي بيقولها على راديو صوت او على قناه قناه الاهل القوت الاسلاميه تعالى النهارده كده لما نشوف كده اولادنا اهنربيهم ازاي ربنا عز وجل ان شاء الله يرزقنا بيهم بالخير واسال ربنا عز وجل ان هو ينعم على كل الشباب المسلمين الزوجات الصالحات وينعم على كل نساء او فتيات الاسلام رب العالمين بالازواج الصالحين رب العالمين لكم ان تتخيلوا حقيقي لكم ان تتخيلوا ان المسألة بتاعت ان الزوجة تسأل زوجها والله العظيم تلاتة قطول جنبه ده مش بيقلل من شأنه عندها ولا من شأنها عنده بالعكس ده بيقبر جدا جدا من مقامها عنده ان ده شارك معنى انكم شارك بحياتكم معناها انكم انتم الاتنين مسؤولين مسؤولية كمان حياتكم سركم بس يكون بينكم ودي بقى الحكمة او دي بقى الكلمة اللي تسرك يأخذها اوعي سرك سرك بيتك يخرج بره اوعي اوعي في يوم من الايام ان كل ما يحدث بينك وبين زوجك يخرج بره البيت عندكم مشاكل حلوها مع بعض جوا البيت المشاكل كم ما تخرجش برقود النوم يعني محوظة كمان لكل زوج وزوجة لكل شاب خاطب ومخطوبة لكل أي حد مقبل على حياة إسلامية سعيدة بزوج وزوجة اوعوا مشاكلكم تخرج خارج حجرة النوم الخاصة بيكم ولا جران يسمعوها ولا أقول لكم يسمعوها ولا هيكم يسمعوها إذا ما قدرتوش تحلوا مشاكلكم في أول حياتكم إزاي هتحملوا مسؤولية أولادكم إحنا إمتى بقى ندخل ناس كبيرة بقى زي ما بيقولوا وإزاي بقى ندخل ناس كبيرة تدخر في مشاكل بينها ومن بعض والله لما تكون المشكلة مشكلة ضخمة جدا جدا جدا وكلا الطرفين متمسج بقوله وفي رأيه ويعني ومفيش حد في الاتنين عايز يكون أرقي قلين القلب كده ويخال الأمور بشكل فيلين وطيب وشي جميل جدا جدا من التفاهم ما كل الكلام ده طب ليه ما الكلام ده كله والله المسألة واضحة جدا جدا جدا واضحة ازاي لان الاثنين عايشين عايش حد السيد وامينه زي ما عندنا في احد الروايات المصريه اللي كانت موجوده ان هو قاعد بيحكمه بتشروط وهي عليها اللي هي تنفذ وخلاص او العكس بقى هي شايفه نفسها هي يعني الحكومه كما يقول وزوجها دوت قاعد بس كل عليه اللي هو عامل بيشتروا بي بي يصرف عليه وخلاص يا اختاه ثقي بالله في نفسك اعرفي كوني لزوجك كل نسائل كون يكون لك كل رجال كون. في هخش حالا دلوقتي بإذن الله إن شاء الله على مجموعة الأسئلة اللي قلت لنا هنحاول بس أجاوب على الأسئلة لبعض سريعا في سؤال من الأخت الأسماية بتقول السلام عليكم هل حكم العرائس على المصنوعة من القماش مثل حكم التماثيل في الحرمانية أم لا؟ اختي اسمح لي الله هسوي لك على احد علماء الثقات وهفتيك فيه ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه الله لكن اعرفي ان نعمله بالنيات واعرفي برده ان التماثيل واي حاجه متجسده هي كلها احد الشبهات وقال الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الشبهات لكن برده باذن الله ان شاء الله الحلقه الجايه هجاوبك ثاني باذن الله, الله بشكل اكثر تفصيلا باذن الله الله المستعان في اختي اخت, أخت فاطمه بتقول فإندي سؤال ليه الناس بتكذب مع الدنيا ما تستهلش كده, كده. بتكذب مع أين الدنيا ما تستهلش والله الإنسان اللي بيكذب ده إخت فطمة هو إنسان مريض بيعاني من خال المعين في نفسه فاك نفسه هو, هو بالفعل أقل ناس دي كلها لأنه لو ما شاء الناس دي كلها مش هيكذب أساسا إيش عليه وإيه دعيله رباني يهديه لكن المؤمن كيس فقط لازم تعرف إن تكون كيسة وعندك فطنة فطنة وحكمة كده وذكاة تعرف في التمييز بالنسان الوحش والنسان الكويس واول مهما جاء نتصفي في أي حد مهما نحصل إلا إذا كان هذا الحد يستحق أنه هو يأخذ هذه الثقة توكل على الله استعين بالله وربينا عز وجل يقدر الخير الله المستعان اما الله بتقول في سؤال إن أخرت برضو عن المعيد ويبسان المعادة غيرت ولا ألا يا أخت أمر الله ما لكن انا اللي كنت المد الاسبوعين او ثلاثه دول كان عندي بعض الظروف معينه اللي منعتني واسالكم دعاء لي ولا انا غيب ان ربنا يصلح حالنا جميعا ربنا على مين غفرانك يا رب كده بتقول هو سؤال انت بتقول السلام عليكم حركاته ااا يا ريت أصدر تقول لي إمتى ألاقي الثقة أنا فعلاً ما عندش أي ثقة في أي حد ممكن تقدملي ودائماً حس إنه عادي يقدر يسيبني حتى على خطيبني أو متجوزني خطيبني ممكن يرميلي الدبلة وخلاص وخلاص بقى غريب, بقى غريب. ولو متجوزني ممكن بكلمة بقى خلاص مش, مش حلاله ودائماً خليني برفوت أي حد تقدملي رشاد تقول لي رأيك وتنصحني بإيه أسفع الأطفال لذلك الله خيراً والله يا أختها عايزك تقول حاجة كويسية جدا حاجة بسطة جدا جدا جدا انك لو طبقت المعايير اللي احنا قلنا عليها في اختيار الزوج المسلم الطاقية النقية بالضبط عمرك بحياتك ما تحسي بالكلام ده كله انك تلاقي حد يقولك كلمليك الدبلة او حد يشعرف كلام ده كله لا طبعا انت المختار انسان يتبقى النقي اللي عنده الدين ذات الدين اللي هو بيخاف عليك من كل.. يخاف عليك من نفسه من الشيطان وبيعيك عن مور الدنيا والدين ان هو عنده دين وخولك ده الإنسان هو ده اللي لا تلاقيش أبدا منه وطول ما انت بتعمل عليك وبتكوني يعني زي ما قلتلك بتكوني في أخلاق في عشان ربنا عز وجل قال لي يا عطيقي ما هو في أخلاق سيدينا عليه رضي الله عنه لا تقلقي من شي ده أبدا حاجة هذا الأهم عليك انك تحط المعيد كلها أساسية عندك وعليك باستخارة استخارة ربنا عز وجل فما خاب من استشار كمان وده الأهم طوري الزبين اللي عنده الدين اللي يعينك على امور دنياكي ويساعدك اللي فاته الخطوبه دي بطاقه اللي فيكي مش بذاع تعال نخرج ومش عارف نعمل ايه وتعالي ويحاول يمسك ايدك بقى ويحاول يكلمك بقى من ورا الناس دي كلها ويحاول ايه حاجات في الضلمه كده ومش عارف ايه لا دوري كده على الانسان او المديرك الانسان شوفي اسالي عنه وعرفي الانسان ده والله المستعان تعرفي ان الثقه بتكون فضل من ربنا عز وجل وبتكون رحمه من الله عز وجل لما انت بتجتهدي وبتعملي اللي عليكي وانك بتطبقي ما فرضه الله وما اكرمك بيه الله عز وجل انك بتعملي اللي عليكي والباقي على ربنا عز وجل كان في هو في سؤال شخصي كده كان جالنا على بريد البرنامج أنا هأجله بإذن الله من شاء الله الحال أجلية لكن هو السؤال كله مغزية برده مشكلة حصلت دائما بتحصل أن الفتيات اللي بيثقنا في شباب طبعا الشطان بيكون أغام عنيهم وتالي تواصلت مع شاب معين والمسألة الشطان زي أن لها أعمالها وزي أن له أعماله وباقي كيات ترسل له صورها وصوره وكلام ده وتفتح له الكاميرا بتاعتها ويبدأوا يكون بينهم من نوع نوع, نوع الزنا الباطل المحرم فالمسألة دي كلها هي مسألة قصة جدا جدا جدا وحشة جدا جدا بص يا أختها احنا دلوقتي لازم نعرف ان المشكلة انت كتبها دي هي مشكلة تتكرر كتير لكن المؤمن كاس وفاطن ومش حد بتعلم ما يلا تعلمنا بالدرس هذا اي واحدة مهما كان تسمح نفسها تبعت صغرها الانسان غرفوش او بيضحك عليها واحدة مسمى يرتبطوا الكلام دوت اعرفوا ان الارتباط ليس له غير طريق واحد واحد بمعجب بانسانة معينة لا يمرش حق الكلمة اصلا الا في حالة واحدة بس انه هو لما يروح يتقدم له بيتها الاول وتكون زوجته ساعتها هو ليه الحق بقى انه هو زوجته خلاص لو, لو شوفها اسدا عارية تماما دي زوجته. لكن واحدة التعامل واحد على انه زوجها و تحت مصامات الشيطان تكون كارثة و بتندم هي كمانة على الكارثة دي و غير نتكون كارثة بتبقى مصيبة كبيرة جدا جدا و جدا جدا جدا لازم انتو أعرف بالأهم ان التعزيم النية عز وجل ان اتباد على هذا الشخص لا تترسلي معه أبدا لا تتكلم معه أبدا لو لكي حسابات معينة و عارفها يفليه تماما على الانترنت لو في هاتف معينة يعرفه يفليه تماما قصت بقى ان هو يحاول هدري بكلام دوت بذلنا الله احنا في رضو الإيمان عندنا او أنا عن نفسي عند طرق معينة كده لنا أقدر أحاول بذلنا من الله اللي أنا أتفاهم ليه طرق معينة في التفاهم مع هذه الشخصيات يعني مش بالكلام بس أنا طرق معينة لنا أحاول اللي أنا أبعده متأمًا عنك بذلنا من شاء الله الله المستعين كمان ده الأهم لما يعني في قوانين معين كده في حاجه اسمها صوره للمصنفات او بحث المصنفات ديت كل مهمتها كلها ان هي اي حد بيهدد اي حد بيبتزه عن طريق صور الكترونيه او عن طريق حاجه الكترونيه اا مهمتها كلها ان هم يجيبوا له حقه بالظبط وبيترفع ضد هذا الشخص وفي عقوبه في عقوبات بتصل للمؤبد غير الغرامات والله المستعان في نهايه حاله النهاردة اسال ربنا عز وجل ان هو يقدر ان انا كل الخير اللهم اغنينا جميعا بحلالك عن حرامك ورزقنا بفضلك عن من سواك اول بس ملحوظة اخيرة ان كلنا اتفاعلنا اللي احنا نقاطع شركة موبينيل الغريبة وصاحبها الموضلي ده كله بشكل كل الاشكال كلنا نجما نحرق هذه الشريح كلنا معنا كلها نغير النهاردة حالا دلوقتي حالا كلنا حالا دلوقتي اللي معنا ورقم ارقام شركة موبينيل 012 018 017 015 050 ارجوكم ارقام دلوقتي تتم تكسير حالا دلوقتي ممكن كمان الاهم ان احنا نتصل باحد الشركات الأخرى زي شركه اتصالات او فودافون هنا في مصر ونعطيهم كود الخط ونطلب منهم تحويل الخط بنفس الرقم هيحولوه بشكل بسيط جدا جدا جدا هتلاقي رقمك بالظبط نفس رقمك بالظبط هيتم التحويل ليه بالظبط من غير اي تغيير نهائي نفس الرقم بتاعك هيتم التحويل بالظبط لو انت رقمك 012 كذا كذا كذا هيتم تحويله لشركه اتصالات او فودافون 012 شركه نفس التحويل نفس الرقم بالظبط بالله عليكم انصروا إسلاما ولو بحاجة بسه جدا جدا جدا لو ما نصرت جداك دلوقتي هتنصروا إمتى يعني إمتى إمتى, إمتى هتبدأ تتنحر او انت إمتى هتقومي تنصر دين والله العظيم ثلاثة قد تكون هذه الحاجة الصغيرة دي تحياسة بي لدخل الجنة أكسم بالله العظيم قد تكون دي لله عز وجل أنك عملتها كنصر الدين الله أو أنت نصر دين الله معلك يعني مش قادة تنصر دينك فممكن تكون دي سبب من أسباب أنك تخليك يوم القيامه تنال شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وتشرب في الحوض من يده الشريفه شربه هنيا لا هنئه لا تضاهى بعدها اوي اه مستعين الحلقه الجايه باذن الله ان شاء الله هنتكلم عن حق هنتكلم عن ليلة البناء وحق الزوج وحق الزوجه انتظرونا باذن الله ان شاء الله يوم الأحد القادم في نفس الميعاد باذن الله وبرنامج كلام معقول على راديو صوت الايمان في نهاية اللقاء أسأل ربنا عز وجل أن يرز كل شباب المسلمين عز الصالحات وأن يرز كل الشباب كل نهاية الإسلام العز الصالحين اللهم كرمنا ولا تهنا وارزقنا ولا تحرمنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عافانا في امرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل وما انت حسبنا ونعم الوكيل اللهم انت حسبنا ونعم نعم اللهم عليك بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم بحق لا اله الا الله وبحق اسمائك الحسن يا رب العالمين أعف كل شباب الإسلام والمسلمين رب العالمين افتح لهم ولنا كل ضروب الخير وكل الرزق اللهم يا من قلت أن خذائم لا تنفذ رزقنا جميعا من حيث لا ندري ولا نحتسب فأنت نعم المولى ونعم الوكيل وحسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دمتم في رعايه الله وامنه على امل لقائكم باذن الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله كن لله كما يريد يكون لك فوق ما تريد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته